فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جماً كلا. دكت الارض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم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 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة. ما اننه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي, فادخلي في عبادي وادخلي جنتي